ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله فهي زاد ليوم المعاد وبها النجاة يوم التناد واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ايها الناس ترق القلوب وتخشع النفوس وتصغي الاذان وترنو العيون حينما يكون الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم تلك الحياه التي تمثلت هذا الدين في اكمل صوره وأبهى مقاماته فكانت سيرته وسيرتهم سلفا ومثلا لمن بعدهم ولا يزال اواخر الامه بخير ما لحقوا بركب اوائلهم فاهتدوا بهديهم وتمثلوا نهجهم نقترب عباد الله نقترب مع مشهد واحد من مشاهد حياتهم وصدقهم وكرمهم وإيثارهم مشهد يبين لنا حقيقه الدنيا في قلوبهم ويبرز لنا شرف نفوسهم وتعلقها بالدار الاخره فيا اخي المبارك استجمع معنا قلبك وقالبك أمام هذا المشهد العظيم الفريد في تاريخ المجيد تصور فضوله أو تصور فصوله بفكرك وتأمل حلقاته بوجدانك وسرح معه ما شئت من خيالك فأنت أمام مشهد ربما لا ولن يتكرر ها هو رجل من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي الهوينا اي يمشي بسكينه ووقار قد على وجهه شحوب الجوع وقطرة الاعياء تجره رجلاه نحو الرحمه المهداه ومن فاضت بالعطايا يمناه حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود فما كان من الرؤوف الرحيم إلا أن رقى لحاله إلا أن رقى لحاله وتحرك في قلبه الكام المعهود فأرسل إلى إحدى زوجاته يسألها إن كان عندها ما يقري به الضيف فأتاه الجواب سريعا والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا ما والذي بعثك بالحق ليس عندها إلا ما فأرسل رسوله إلى زوجته الأخرى فأتاه الرسول بعد ليها وهمس له برب أهله ليس عندنا إلا ما فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله مرة ثالثة ورابعة وخامسة في كل مرة يعود الرسول بجواب أهله والذي بعثك بالحق ليس عندي إلا ما فيا تاريخ سجل ويا بشرية تعجبي ويا نفس التعضي خمت خمت بيوت خير الخلق وأشرف الخلق من أدنى اصناف القوت اشهى الثمار الا والله لو شاء رسول الله لطرز مساكنه بحلل الفضه ودلل الذهب اما قال له ربه تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا اما خيره ربه بين دنياه وما عند الله فاختار ما عند الله فلذا لم يكن رسول الهدى ولا اهل بيته الذين منهم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لم يكونوا يأسفون على ما فات من أمر الدنيا فرضوا أن يكون عيشهم كفافا ورزقهم قوتا انتظارا ورجالاً لما عند الله وللآخرة خير لك من الأولى نعم لقد خلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من المتع والزينة لأن صاحبها عليه الصلاة والسلام كان يواسي الآخرين بما ونفسه واهله لقد راى الناس صاحب هذه البيوت التي لم يوجد فيها الا الماء يعطي عطاء تعتز عنه الملوك راوه يعطي الابل بالمائين والغرم بين جبلين حتى قال قائلهم ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ما رد في حياته محتاجة ولا مهر سائلا بل حتى الثياب التي كانت عليه اعطاها, أعطاها لمن سأله إياها ما قال لا ما قال لا قبل إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا نعم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رساله زوجاته وعلم أنه قد عجز عن ضيافه الرجل المجهود التفت حينها الى صحابته الكرام فقال لهم من يضيف ضيف رسول الله فقال رجل من الأنصار اسمر المشره فقال أنا يا رسول الله بادر ذلك الرجل وهو ليس من علية القوم ولا مشرافهم ولا تجارهم بادر ذلك الرجل وهو لا يدري كيف وكم في بيته من غذاء ومؤونة ويزول عجبك وتذهب دهشتك إذا عرفت أن ذلك الانصاري هو الشهم الكريم ابو طلحه زيد بن سهل ذلك الباذل البار الذي سمع قول الله تعالى ان كمال البر حقات انفقوا مما تحبون فاوقف ارض بيرحاء اغذا وانفس ما يملك على اقاربه وعشيرته ذلك الرجل الشجاع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت نبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل ذلك الرجل المسعر الذي كان يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يتلقى السهام بصدره ويكفها عن حبيبه وهو يقول نحري دون نحرك انضرب الانصاري ابو طلحه الى بيته وهو يرى انه قد حظي بشرف ضيافه ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على اهله وسالهم هل عندكم هذه الليله من شيء فياتيه الجواب ليس عندنا ليس عندنا والله إلا قوت صبياننا ولكم أن تتخيلوا كم هو بقدام ذلك الطعام الذي لا يكفي إلا لتلك الأكباد الصغيرة لم ينزعج هذا الأنصار ولم يتأفف أو يحوق بل اتخذ قراره سريعا وقال لزوجته علل السبيان أي أشغل السبيان علل السبيان بشيء ونوّنيهم فإذا دخل الضيف فأطفئ السراج وأريه بنا نأكل فما كان من تلك المرأة إلا أن هزت رأسها لما طاعة لزوجها وهي, وهي تتدرص وهي تترصص مشاعر الامومه في قلبها لم تتبرم من تلك الضيافه المفاجئه والزياره الخاطفه تقديرا لزوجها واكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المراه الصالحه التقيه هي ام سليم بنت ملحان رضي الله عنها والتي كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها ويرق لحالها ويقول قتل أخوها وأبوها معي وأكانها النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصلاه في بيتها نومت أم سليم سبيانها على جوعهم واصلحت ضعامها واوقدت سراجها ودخل الضيف بيت الانصار فقدم اليه عشاء الصبيه المتواضع القليل وقامت ام سليم الى السراج كانها تصلحه فاطفاته حتى عم الظلام وجعل الزوجان الانصاريان يتصنعان مضغ الطعام والاكل مع الضيف حتى اتى الضيف على طعامه كله حتى ياتى الضيف على طعامهم كله ولم يشعر ان اهل البيت لم ياكلوا منه شيئا ومرت تلك الليله على الضيف هادئه رخيه وبات عند الانصار في بيته براحه وهما اما ابو طلحه وزوجته وصبيانه فقد ناموا ولكن بعد أن ضغ الجوع أكباده وانتهت تلك الليلة بضيافتها المتواضح ولكن هل انتهت حلقات ذلك المشهد هل ضغت القصة صفحاتها كلا كلا لقد عجم رب الأرض والسماء الملك الواحد الرزاق من صنيع ذلك الرجل الكريم فانشقت السماء ونزل الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بقول رب العالمين ويغثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أشرقت الشمس شعاعها وانار في الافق ضياءها فغدا ابو طلحه الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فراى اسارير الوجه النبوي الكريم قد استنارت كانه قطعه قمر فهش له النبي صلى الله عليه وسلم وبشر وقال له مبشرا ومثنيا لقد ضحك الله أو عجب الله من فعالكما بضيفكما فأنزل علي الليله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لم يتمالك أبو طلحه نفسه من الفرح حين سمع تلك البشارة من فم النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع خطاه نحو بيته الذي بات جامعا ليفلج صدر زوجته ويقر عينها بأن الله تعالى قد أنزل في شأنهما قرانا يتلى إلى قيام الساعة ولكأني بهما والله أن يتمنيا أن يبيتا جارعين ليالي وأيام العدة ليلا بعدها ذاك الشاط وذاك الوسام وظل أبو طلحه الأنصاري بصدقه وصدقته وإيثاره البالغ قريبا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف لابي طلحه فضله وكرمه ومعروفه حتى اذا كانت حجه الوداع ازدحم الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم بمنن وهو يحرق راسه كل يرجو ان ينال من بركه شعراته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس من شعر شده الايمن الشعره والشعرتين وحبس شعر شقه الايسر واعطاه كله لابي طلحه الانصاري تلك عباد الله صفحه بيضاء ومشهد مذكور وموقف سبره القران لا يسع النفس الا ان تقف امامه خاشعه مترديه عن الصحابه الكرام وساده الامه الاعلام والله ما ذكرت روحي لسيرتهم الا تمنيت في دنياي لقياهم والله ما ذكرت روحي لسيرتهم إلا تمنيت في دنياي لقياهم اللهم ارض عن الصحابه اجمعين واجمعنا بهم في دار كرامتك العليين على سرر متقابلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا عن الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا معاشر المسلمين علمتنا هذه القصة دروسا وفوائد عده علمتنا القصه خلق الايثار الذي عاشه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الايثار ان تترك ما تحتاج اليه لمن يحتاج اليه ذاك الخلق سلك نبيل يزرع روح المحبه ويقوي الأخوة ويصف النفس من الجشع ويهذبها من الشح خلق يقل وجوده في عالمنا عالم الماديات علمتنا هذه الحادثة أن الأخلاق الحقة تظهر في الأزمات الحرجة والمواقف الصعبة فكل إنسان يدعي وصلا بالأخلاق في أوقات الرخاء ولكن عند الأزمات والشدة تمتحن الأخلاق فعند الحاجة والخصاصه تبرز أخلاق الكرماء وعند الخوف والهلع تتجلى شجاعة الشجعان وعند المقدرة على الانتقام والعقوبة يبين خلق العفو والصفح وعند مواطن الفتن والمغريات يظهر خلق العفة لقد صورت لنا هذه القصة المشهد الرائع للأسرة فما أجمل أن تكون المرأة فما أجمل أن تكون المرأة نعم العون لزوجها في حياته ومواقفه واجمل من ذلك أن يعرف هذا الزوج مواقفه ومعروف زوجته ومعروفها فيذكرها ويشكرها وعلمتنا هذه القصه ايضا ادبا لطيفا في الضيافه وهو انه ينبغي للمضيف الا يخجل ضيفه او يشعره انه ثقيل عليه فابو طلحه رضي الله عنه امر اهله باضفاء المصباح حتى لا يشعر ضيفه انه قد حرمهم عشاءهم وعلمتنا هذه القصه المبادره الى الخير وخاصه اذا لاحت الحاجات وان هذه المبادرات هي التي تبقى وترسم وتبرهن على حقيقه الانسان فهذه المبادره من ابي طلحه للخير ظلت باقيه له في اثره وسيرته وقلب يا عبد الله قلب نظرك في حياه العلماء والمصلحين المؤثرين ترى فيها سلسله من المبادرات والمواقف نحو الخير ونفع الناس ولذا حصل تاثيرهم ونفع الله بهم وبقي اثرهم فيا عبد الله اجعل روحك سباقه للخيرات لا تترك فرصة خير أو أجر إلا وثبت عليها لا سيما لا سيما ونحن على أبواب موثل الخيرات وفرص المبادرات فلا تدري فلعل ذلك العمل وإن كان صغيرا تكون به ومعه سعادتك ونجاتك في اخراك وبقاء ذكرك في دنياك اسال الله بمنه وكرمه ان يجعلنا مفاتيح, للغير، مفاتيح للخير ففاتيح للخير مغاليقه للشر وان يجعلنا مباركين اينما كنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين